ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع دي الجولة التالتة مع صراع مع الأمثال وتعالوا نهاردة نكمل على الشيطان ونجيبه بالضربة القضية ونجيب لمس أكتاف عشان أكيد في أمثال كتير محتاجين نتخلص منها وعلى فكرة من ضمن الكلمات المشهورة في كلمات أصلا سليمة ولكن الناس بتظن أنها غلط وهديكوا بها مثال وابدأ به حلقة الإلهة بعد ما تصلى على الحبيبك صلى الله عليه وسلم بعض الناس واقف مثلا بيكلم مع صاحبه فبقول له عملت إمبارح يقول له أنا وأعوز بلا من كلمة أنا رحت المكان الفلاني وعملت كذا وبعدين أنا وأعوز بلا من كلمة أنا رحت المكان الفلاني وجبت كذا ويظن إن كل كلما يقول كلمة أنا لابد أن هو يقرنها بكلمة وأعوذ بالله من كلمة أنا لأن إبليس قال أنا خير منهم فكلمة أنا مش مذنومة في كل الأحوال والدليل على كده إن حبيبك ما عليه صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وقال أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لأصحابه قال من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا ما قال شي أنا وأعود بالله من كنفة أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا قال من تبع منكم اليوم الجنازة قال أبو بكر أنا قال من تصدق اليوم على مسكين قال أبو بكر أنا قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في مرئ إلا دخل الجنة يبقى مش في كل حالة جماعة كلمة أنا مذمومة هي تذم في حالتين بس في الحالة الأولية لو كانت على سبيل الكبر بقولها وأنا متكبر على الناس اللي حوليها في الحالة دي تذم في الحالة التانية جماعة إن أنا كون رايح بخبط على واحد رايح له الزيارة وبخبط عليه فبيقول لي مين فبقول له أنا كإن عايز أقول له أنا الذي أعرف أنت من تشعر فنا مين ففي الحالة دي لازم أقول اسمي ولو قلت أنا ممكن أقول أنا بس أقرنها باسمي أنا محمود او انا محمد او انا شريف او انا فلان انما ما قلش انا واسكت ايه الدليل على كده حديث في البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله انه ذهب الى النبي وطرق الباب فقال من فقال انا ففتح النبي الباب وقال انا انا كأنه كرهها صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الاحوال تلاقي واحد مثلا كان فقير وربنا اغنى ووسع عليه من صنوف النعم فهي واحد متضايق قوي وحقد عليه وزعلان، فواحد صاحبه بيقول له انت زعلان ليه بيقول له يا اخي ابك على الزمان اللي خلى اللي خل القصير شمعدان يعني عايز يقول له ان الزمن هو اللي بيصنع الانسان وبيغنيه مع ان الزمن لا مشيئة له والزمن يعني لا يشاء وانما الذي يشأ هو الله سبحانه وتعالى وده في اعتراض على قضاء ربنا وفي سوء أدب مع ربنا سبحانه وتعالى لأنه ظن إن ربنا ما بيفعلش الأمر ده الحكمة وإن ربنا بيعطي الذي لا يستحق ويمنع الحق عمن, عمن يستحق فالزمان لا مشيئة له ولابد أن الإنسان يكون عنده إيمان بالقضاء والقدر والدنيا ليست مجال إكرام فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام صلى الله عليه وسلم على الحصير وكان يربط على بطنه حجرا من الجوع فلو كانت المسألة إن كل واحد ربنا بيعطيه فلوس ده لما كانته قدر عند ربنا يبقى معنى كده إن النبي ما كانش ليه قدر عند ربنا حاشا لله سيد ولد آدم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم ذلك كان يجوع يوما فيصبر ويشبع يوما فيشكر اه تلاقي واحد بيقول لواحد انت بتتعامل مع فلان ده ازاي انت مش عارف ان هو قصير وانت عارف المثل بيقول الطاق الشرى من اقترب من الارض والمثل الثاني اللي بيقول كل قصير مكير مين قال الكلام ده ومين قال ان المكر والدهاء واللؤم لابد ان يكون في القصير طب ما ممكن يكون في الطويل وهل المكر لازم يكون في الابيض ما ممكن يكون في الأصمر. وهل المقر لازم يكون في الرجال ما ممكن يكون في الرجال أو في النساء أو في الأطفال فالمقر ماليش علاقة لا بالطول ولا بالقصر بالإضافة أن ده استهزاء وسخرية من الناس وقد قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهن ولذلك أمنا عايشة في يوم من الأيام لما سخرت من أمنا صفية وبتقول للنبي حسبك من صفية أنها هكذا هي ما قلتش كلمة هي بس شورت منها صيرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته مجرد الإشارة ديت لو تحولت إلى كلمة والكلمة دي تحولت إلى سائل السائل دات لما في البحر يعكر مية البحر كله أخي حبيبي أوعى تصخر من حد وأوعى تعتقد فلان ده عشان قصير يبقى وفلان ده عشان طويل يبقى كذا أوعى تصخر من الناس في جملة منتشرة بردو من كتير من الناس تتعامل مع واحد فيضحك عليك فصاحبك التاني بيسألك لك عملت ايه لك فلان ضحك علي اصلا انت عارف ان ابن الحرام ما خلاش حاجة لابن الحلال ودي فيها افات كتير اول جملة ديت من ضمن الافات اتهام الناس بانهم اولاد حرام والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات وكان من ضمنها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات وقال جل وعلا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يبقى الجملة بتحتوي على شرور من ضمنها قذف الناس قذف المحصنات ان بيقول اولاد الحرام ما خلوش حاجة لولاد الحلال يبقى كأن الدنيا دي مالد بولاد حرام وانت ادعيت ان دول ولاد حرام وده قذف للناس وحرام ان انت تقول حاجة زي كده حاجة الثانيه ان المثال دوت بيزرع سوء الظن بين الناس كأنك عايز تقول ما فيش حد في الدنيا دي كويس ابدا مع ان في ناس كويسه وإن كان الشر الان سائد والمكر الآن سائد إلا أن برض الدنيا لا تخلو من الخير وأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تخلو من الخير ومن أهل الخير أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى واحد ماشي في الشارع فلا خناقة فقال زميلو إيه ده ده فيه خناقة تعال نحوش ونحجز ونحاول نصلح ما بينهم يقول له عم سيبك منهم تملك بيهم إنت مسمعتش المثل اللي فيقول مينوب المخلص إلا تقطيع هدومه طبعا المثل ده بيبطل فريضة وواجب كبير جدا على المسلمين وهو الأمر بالمعروف وأنه عن المنكر حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرم فليغير فلازم تخشد غير منكر بالإضافة أن دولة إخوات اتنين إخوات بيتخلقوا مع بعض إنسان مسلم وإنسان مسلم وحتى لو مسلم وغير مسلم والمسلم بيعتدى على غير المسلم فدي مظلمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياك ودعوة المظلوم وإن كان كفرا فإنه ليس دونها حجاب فلما يكون اثنين مسلمين المولى عز وجل يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلامة من الناس عليه صدقة ومن ضمنها تعادل بين الاثنين صدقة فانت الواجب عليك أن انت تخش وتحجز ما بينهم وتمنع الشجار وتصلح ما بينهم وحتى لو تقطع قميسك ينتسبه في سبيل الله سبحانه وتعالى انت عملت خير وقلفت بين قلب اثنين مسلمين ربنا يا بعض الامثلة اللي منتشرة ورده في بعض الاحياء خناقات كتير ومشاكل كتير واحد قاعد في بيته بفجأة زمع اخوك بيتخانق نزل قاعد يضرب اللي بيتخانق معه ابن عمك بيتخانق نزل يتخانق مع اللي, مع اللي بيتخانق مع ابن عمه طب انت عرفت القصة ايه؟ يقول لك ما انت ما المثل اللي بيقول انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عم على الغريب الله طب ما ممكن يكون اخوك هو اللي غلطان فازاي تخانئ ابن عمك واحوك اصلا هو اللي غلطان وممكن تكون بتتخانق مع ابن عمك ضد الغريب ويكون الغريب هو اللي صاحب حق ومال ايه اللي عمله في الوقت ده؟ اللي بتعمله في الوقت ده ان انت تسمع للاتنين وتشوف مين اللي غلطان فلو كان اخوك اللي غلطان ترده والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول انصر اخاك ظالما او منظوما قالوا من ننصره منظوما يا رسول الله دي معروفة فكيف انصره ظالما قال تحجزه عن ظلمه وتحاول تصلح بين الاثنين بدلا ما تقول أنا وأخوي على ابن عم وأنا وابن على الغريب بالعكس لنت تحاول أن تشوف الموضوع إيه وتصلح ما بينهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بالا يا رسول قال إصلاح ذات البين إصلاح ذات البين حيانا في بعض الأماكن ناس قاعدين وفي حالهم ما فيش أي مشكلة فجأة ربنا يعرفين عفيك يا رب العالمين حفل زلزال او بركان او حصل اعصار فواحد يطلع ويقول لك ايوه ده غضب الطبيعة وثورة الطبيعة الطبيعة عمرها ما بتغضب ولا بتثور وما فيش حاجة خوي وحبيبي في ده كله بتتحرك الا بامر ربنا سبحانه وتعالى كل ده كله لا يتحرك الا بامر الله قال جل وعلا للسماوات والارض ائتيا طوعا أو كرها قالتها أتينا طائعين قال جل في علاه ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من عليه العذاب فكل شيء في الكندة كله لا يتحرك إلا بأمر الله فما تقولش غضب الطبيعة ولا تقول يعني ثورة الطبيعة اسمع قول المولى عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض؟ فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير اسمع لقول المولى عز وجل فكلا أخذنا بذنبي فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا يبقى إذن لو زلزال بركان اعصار اي حاجة كل ده لا يأتي الا من عند الله عز وجل اما عقوبة على ناس واما انذار لبعض الناس عشان يرجعوا ربنا سبحانه وتعالى انما الطبيعة لوحدها لا تغضب ولا بالثور تعالوا نكمل موضوعنا بعد الفاصل صلى الله على حبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل وده آخر جزء من صراع الأمثال او صراع مع الأمثال تعالوا أخي حبيب نشوف حاجة كده مهملة جدا ومن ضمن الأشياء المنتشر بين الناس وهو مثل مشهور جدا جدا إني واحد داخل بيسلم على صاحبه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قاله عليكم السلام شويتين خرج يشتiro حاجة ولجع تاني فبيقوله السلام عليكم فبيقوله عليكم السلام شويتين داخل يجيب حاجة من جوا ورجع تاني السلام عليكم يقول ياخي يا إيدا هو كل شوية السلام عليكم ده حتى المثل بيقول كثر السلام يقل المعرفة طبعا المثل ده منتشر جدا جدا والمثل ده غلط جدا لإن كثر السلام عمره ما يقل المعرفة بل بالعكس يزيد المعرفة ويزيد الألفة والمحبة بين المسلمين بفضل رصفه تعالى الدليل على كده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس بيدي لا تدخل الجنة حتى تؤمنه، ولا تؤمن حتى تحب أول